وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَسَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آلَفَّافَ إِنَّ يَوْمَ الْحَصْرِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَافَخُ فيِي الصّورِ فَتَأتونَ أَفواجَ وَفُِحَِ السَّماءُ فَكَانَت أَبُابَ وَسويرَةِ الجبالُ فَكانَ سرابَ إِ جَهنَّ مَكََتْ مِر الصَّادَ للطَّغينَ مبَ لا بِثينَ فِيهَا قَد لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا ولا شَرَابًا إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا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 وَكَأْسًا ذَهَقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَفْوًا إِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ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 يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكُمْ يَوْمَ يُنْذِرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني كنت ترى